والطور وكتاب مسكور غور في سَوَاءٌ هُمْ يَوْمَئِذٍ أفسح أو ناذا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ يَنْظُرُونَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَفُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا ثُمَّ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ ربيتهم وما ألتهم قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن له والبر رحمي فذكر فما أنت في نعمة ربك بكاهين ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَن لَّا يُؤْمِنُوا بِذَا أَمْ مِن قَوْمٍ طَاغُونَ أم يَقُولُونَ أم خلقوا من غير شيء Ben أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان المغرم من مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم فالذين كفروا هم المكيدون أملعهم إله غير الله سبحان الله عما فَجَمْرُهُمْ أَتَّجُونَكُمْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ الصَّقُونُ <تصفيق> يَوْمَ لَا يُبْنِي عَنْهُمْ كَيْفَ ولكن لا أكثر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذْبَارًا